وَإِذَا سَمِعُوا مَن آنَذِرَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَ الْمُتَثِّرِينَ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَن أُنذِرَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَ الْمُتَثِّرِينَ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوَمِ الصَّالِحِينَ فَأَسَابَهُمُ النَّعْمُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤمنون الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة محاكين من أوسق ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فقيام ثلاثة أيام ذانك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون